بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَّبَدًا أَيَحْسَبُ أَلم يَرَهُ أَحَدٌ أَلَم نَّجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَأَدَيْنَا نَجْدَيْنِ فَلَقَتْ حَمَلَ عَقَبَه وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَه فَفَكَّ رَقَبَه أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَة 111. يتيما ذا مقربة 112. أو مسكينا ذا متربة 113. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 112. أولئك أصحاب الميمنة 113. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة